ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا لعن الله عليه واغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما